من شرح الآيات فقال سيدنا سليمان عليه السلام سوف أعذبه أو أذبحه على غيابه هذا دون إذن مني إلا إذا جاءني بحجة مبينة عن سبب غيابه هذا،